ناس ملك الناس إله الناس من شر والسواس الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ومن أسبب من الله طلا. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا صدق الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتقضيلا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين حيث أرسلت إلينا أفضل رسله وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي ارتضيته لنفسك فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالصيام ولك الحمد بالإيمان لك الحمد بالمعافى قولك الحق ولخارك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق وأنك تبعث من في القبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدله فينا قضاءك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إذ به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا حفظا وتلاوة مؤانا الليل وأتراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ودليلا وبين يديك شفيعا اللهم اجعل القرآن لنا بين يديك شفيعا اللهم أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قضاه إلى النار اللهم ارفعنا به عندك الدرجات وارزقنا بكل حرف قرأناه أو سمعناه من فد أو, أو سمعناه جزاء اللهم ارزقنا بكل حرف قرأناه أو سمعناه جزاء وارفعنا به عندك الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل اللهم أسكننا به الظلل اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند خطمي من المقبولين اللهم اجعلنا عند خطمه من المقبولين ومن المرحومين ومن المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر, لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ازواجنا وابناؤنا اجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو, عنا. اللهم, إنك تحب العفو عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أعمقتك وغضبك عنا وإلى غيرك رب لا تكلنا يا ربنا تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا حضرنا خطم كتابك وانا مطايانا ببابك حضرنا كتابك ببابك طالبين ولرحمتك راجين ولمغفرتك متذللين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين اللهم, اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا يا ربنا حضرنا خطم كتاب جناك متذللين جئناك بنسائنا وأطفالنا ومرضانا وشيوخنا وأطفالنا ليس لنا رب سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من وأنت الرب المقصود وإلى من نتجه صاحب الكرم والجود حضرنا ختم كتابك حضرنا ختم كتابك يا أرحم الراحمين مغفرة ورحمة وعتقا من النار على كل من حضرها اللهم اجعلنا رحمة ومغفرة وعتقا من النار على كل من حضرنا وعلى أهلنا في بيوتهم وعلى موتانا في قبورهم وعلى موتانا في قبورهم وأنزل من نورها وبركاتها على كل من حضرها اللهم بارك كل من حضرها اللهم لبي طلب كل من حضرها اللهم أجد دعاء كل من حضرها اللهم ارح بال من حضرنا اللهم كل من طلبها اللهم اغفر لكل من حضرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اذننا امرتنا بالصيام فصمنا وامرتنا بالقيام فقمنا وامرتنا بالدعاء فدعونا على تقصير منا أمرتنا بالصيام فصمنا وأمرتنا بالقيام فقمنا على تقصير منا وتقصير إلهنا أتراك تردد دعانا وصومنا بتقصيرنا أتراك تردد دعانا وصومنا وقيامنا ب